بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هرچي لأسمان كانوا و هرچي لزويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكن او خداي كفا شايا شاه شاهانا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم, آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين روزاتی لناو و خلق یشین نخوان دوارد پی گامبری چی لخویان روان کرد علت کاری قرآن کی اویان بسر داد خوانیتو درونو روال تو آشکر آن دیاریان پخته دکات فری قرآنو دانایی شریعتیان دکات براسی آوانا پیشتر لگمرایی و سر لشی جيريان خواردبو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 اور ریزو بهریچی خدای ی دی بخشد بو کسای ک خدا خو ی آرزوی بکاتو شایس طبیعت خداش خاونی بخشوشو بهری قورو به سنورا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً بس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وني اوانيك تورات يان درا بسردات ابي روي بكن باشان هوليا نكرتو بي رويان نكرد وج جو دريج جوايا كباركتي بيكي هول قرت بيت اي كاتشند ناشرينا وني ونموني هدايته الرين مو يستمكارنا قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم ان كنتم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ای پی خمبر پی آن بله ای آوانی ل سر دینی جوله کن اگر وابرواتان وای کبراستیه و دوستو لاینگری خودان جگل خال چیتر مردن بکنو آواتی مرج بخوازن تا لجوانی پر مینتی دنیاد رزگارتن ببیتو ب بهش تو شاد ببن. و لا یتمن ابدا بما قدمت ایدیم والله عليم بالظالمين كچیو انا هرجیزاو خوازنو مردن داوانا کن تنکه خو یاند زانند چی اند خداش زانایا بکار کردویستم کاران قل إن الموت الذي تفرضون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي بغمبر بيان بلي براستي أو مردني كرادا كان لدستي هريخة تان بيادا قريت لو دواش دقرين درينوا بولاي كسيك كزانايا بنهيني وآشكرا أوسا أغادارتان دكاد دا بوي كدتان كرد يا ايها الذين امنوا اذا لوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي هناوا كاتك ايوا ببلبشن بدام يادي خدا واز لك رينو فروشتن بهنان تنك اوكارتان تشاك تريبوتان اگر بزان نوتي بقن فاذا قضيت الصلاه فانتشر في الارض وبتغ من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون جكاتيغنيش تواو بو آو بلاؤ ببنو آو بزوید آو بتمای بخششی خدا هولو کوشش بدن یادی خدا زور بکن له مو تالا چکانی جیان دا او ذاتها له سر زارو له ناودلتان دا بید با آوی سرفرازی همیشه ای بذبینن و ایدا رأو تجارت آو لهوانی فضو قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة الله خير الرزقين. باشان خدا قلي لزور بيه إيمان دارند كات أوانيك القافلي بازرگانیان بینی دوری پیغمبر گنبر الله عليه وسلمیان چول کرد. کاتیک بازرگانیک یان یاری و جمعیک ببینن. او دادشن بدمیوا توش بجای دیالن. لکاتیک دار تو و استایی بپیوا و تار دخوانی تو. پیان بله او پاداش تو بشه کلای خدای با ایمان داران چاکتر لو یاری و گم و بازرگانیا خداش چاکترین روزی بخش بسر جم خلچی